بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا تم تهجير النبي صلى الله عليه وسلم ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وإذا نظرنا نظرة إلى أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر لكي نفرق بين ذلك أو ننظر إلى هذا وننظر إلى أعماله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال المصنف هذا. ولنبين لك مجمل ما دعا إليه رسول صلى الله عليه وسلم بمكة من أصول الدين انظر إلى ما فعله النبي في مكة دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى أصول الدين ثلاث عشرة سنة وذلك امران الأول الاعتقاد بوحدانية الله تعالى وأن لا يشرك معه في العبادة غيره الاعتقاد أن الله سبحانه واحد ولا يشرك معه، لا يشرك مع النبي صلى الله مع الله سبحانه في العبادة في شيء. سواء كان ذلك الغير صنما يعني لا يشرك به صنم كما يفعل مشرك مكة أو أبا أو زوجة أو بنتا كما عليه بعض الطوائف الأخرى كالنصارى وهكذا. يعني لا يجوز الشرك بالله مطلقا سواء كان هذا، سواء كان هذا الإشراف. بصنم أو بشمس أو قمر أو من يعبد أباه وأمه وجده ومثل هذا كما يفعل بعض النصار ولولا الاعتقاد بوحدانية الله ما كلف أحد نفسه تكاليف الحياة لولا مسألة الوحدانية هذه ما كان أحد يتعب بهذه التكاليف وبهذه النسولية من, من أداب الأخلاق وغير ذلك بل كان يسير فيما تأمله به نفسه من شعواتها وملذاتها ما دام ذلك خافيا عن الناس معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يكن واحدا، فإنه يعيش كالحنوان يفعل ما يريد لأنه لا يؤمن بإله وإذا لم يؤمن بإله لم يؤمن بإله حق فإذا لم يؤمن بإله فهو يأكل ما يريد ويطرق ما يريد يشرب ما يريد ويطرق ما يريد يفعل كل ما يريد لانه ليس هناك قانون يجيز له او يمنعه هي الأصل الثاني الامر الثاني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به هو الاعتقاد بالبعث والنشور الاعتقاد بالبعث البعث هو ماذا؟ الاحياء بعد الموت ويسمى ايضا نشورا يسمى بعثا ويسمى نشورا النشر والبعث بنفس المعنى وأن هناك يوما ثانيا للإنسان هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه دائما يأمر الناس بالوحدانية ويذكرهم بيوم القيامة الذي يبعثون فيه ويحاسبون أن هناك يوما ثانيا للإنسان يجازى فيه على ما صنعه في الدنيا هو يحاسب ويجازى على ما صنعه في الدنيا إن خيرا إذا فعل خيرا في الدنيا فخيره يعني فجزاؤه خير وإن شرم فشره إذا فعل شرم فجزاؤه بحسب فعله وعلى هذين الأمرين جاء غالب الآية المكية بقى بقى على هذين الأمرين كانت معظم الآيات المكية معظم القرآن الذي نزل في مكة كان يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن البعث يوما نعم آية جمع آية غالب الآية المكية غالب الآيات المكية كانت على هذا فقلما ما نرى صورة من صور مكة إلا مشحونة بالاستدلال عليهم قل أن تجد صورة مكية إلا وتجدها مشحونة يعني مملوئة مملوئة بماذا؟ مملوئة بالكلام عن يوم القيامة أو عن التوحيد قل أن تجد صورة إلا وتجد فيها هذين أن الهدفين بالاستدلال عليهم بإضغار الأدلة على التوحيد وعلى يوم القيامة وتوبيخ من تركهما التوبيخ هو اللوم الشديد لمن ترك وكل ذلك بأساليب تأخذ العقل كل هذا بأسلوب جيد بأسلوب يأخذ العقل كل ذلك بأساليب تأخذ العقل وبراهين لا تحتاج لفلسفة البلغان هو الدليل القوي الذي لا يحتاج إلى كلام آخر قال وبراهين لا تحتاج لفلسفة لفلسفة الذين يشغلون أنفسهم بما لا طائل تحتهم هم يشغلون أنفسهم بما ليس له فائدة لا طائل يعني لا, لا يستطيعون إنساك شيء من بعده مما يضيع الوقت سدى هذا يضيع الوقت بغير فائدة ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من القرآن معظمه معظم القرآن الذي يتكلم عن هذه المعاني نزل في مكة ما عدى 23 صورة منه في القرآن 114 صورة فمعظمها نزل بمكة وقليل منه هو 23 صورة نزلت في المدينة ومنها سورة البقرة عمران والنساء والمايدة والفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والقتال سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم المصحف تسمى بسورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يأضلى عمالهم وصورة الحجرات وصورة الحديد والمجادلة والحش والمنتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والنصر كل هذه مدنيه وباقي الصور مكية. ثم ولما نزل عليه الصلاة والسلام بقبه لما نزل النبي في مكان اسمه قباء نزل على شيخ على شيخ بني عمرو على شيخ بني عمرو اسمه كلفوم بن هثم وكان يجلس للناس ويتحدث إليهم في بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبا عزباً يعني غير متزوج. ونزل أبو بكر رضي الله عنه الصنح الصنح اسمه كان. فهمنا قريب من داخل المدينه قليلة هي محلة بالمدينة هذا مكان في المدينة. على رجل اسمه خارجة بن زيد من بني الحارث من الخزر النبي صلى الله عليه وسلم نزل على شيخ بني عامر واسمه كلثوم بن الهجن سكن النبي مع هذا الرجل وابو بكر لم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بل كان بعيدا قليلا ونزل على رجل اسمه خارجة ابن زيد من بني الحارث من الخزر وأقام النبي صلى الله عليه وسلم ليالي في هذا المكان بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الايام والليالي في هذا الموضع اسس فيها مسجد قباء بنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسجدا هذا المسجد هو اول مسجد اسس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد وصلى فيه بمن معه من الانصار وهذا أول مسجد بنية في الإسلام بعد المسجد الحرام لم تكن هناك مساجد أول مسجد كان هذا أخبر الله سبحانه عنه فقال لمسجد أسس على التقوى من الأول يوم أحق أن تقوم فيه والمسلمون والمهاجرون كانوا يصلون فيه وهم آمنون ومطمئنون في المدينة وكانت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية من البساطة وكانت المساجد في ذلك الزمان سهلة جدا بسيطة جدا ليس فيها شيء مما اعتاده بناة المساجد في القرون الأخيرة ليس في المسجد شيء مما تعود الناس عليه اليوم أن يبني محرابا غاليا وأن يكتب عليه فلن واليمنك كبلة ترضاها وان يضع المصابيح الغالية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بكل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكن جل همهم إلا منصرفا لتزين القلوب جل يعني معظم معظم هم النبي صلى الله عليه وسلم وفكره ماذا مصروف لتطهير القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان فكان صور المسجد الصور الذي حول المسجد لا يتجاوز قامته، يعني هو متر ونصف متر وفين ستون سنتيمتر أو سبعون ونسائل فصول المسجد منخفض لا يتجاوز القامة ليس أطول من رجل وكان فوقهم ضلة يتقى بها حر الشمس وفوق المسجد هذا بناء من أربعة جدران وفوقه شيء يظلله من الشمس هذا المسجد هو في ماذا على أطراف المدينة في مكان اسمه كعبة ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وتحول إلى داخل المدينة والأنصار محيطون به الأنصار يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم متقلدي سيوفهم هم رافعون سيوف ويمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم وهنا حدث ولا حرج يعني تكلم بلا شك عن سرور أهل المدينة تخيل سعادة هؤلاء القوم في هذا اليوم فكان يوم تحوله صلى الله عليه وسلم يوما سعيدا ثم لم يروا فرحين بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير أهل المدينة سعداء بشيء كما سعدوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه وخرج النساء والصبيان والولائد الولائد البنات من العبيد يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالامر أمر فهمنا؟ قال وكان الناس يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مائتي ما بين ماش وراكب. الناس يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يمشي ومنهم من يلسو يتنازعون زمام ناقته الزمام هو الحبل الناس يتقاتلون كل يريد ان يمسك حبل ناقه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل بها في بيته وكل يريد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نازله يعني ان ينزل النبي عنده كل إنسان منهم كان يريد هذا ثم أدركته صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة كانت أول جمعة في الإسلام فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقف النبي يخطب فقال خطبة نعم جيد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم قدموا افعلوا الخير لنفسك الآن في الدنيا قدموا لأنفسكم تعلمون والله لا ليصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها رعي ثم يقول ثم لا يقولن له ربهم ليس له ترجمان لا يوجد مترجم ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتيك رسولي فبلغت وأتيتك وأتيت مالا وأفضلت عليك ألم يأتي إليك رسول الله تعالى يكلم العبد الكافر يوم القيامة ألم أرسل إليك رسول ألم أعطيك مالا كثيرا وأفضلت عليك فما الذي قدمت لنفسك ما هذا الشيء الذي قدمته لنفسك يوم القيامة فما قال فلا ينظرن العبد يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظرن أمامه قدامه يعني أمامه فلا يرى غير جميل فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد يقول النبي سيصعك يعني يأتيه شيء من قدر الله تعالى فيموت ثم يترك غنمه إذا مات يترك كل شيء يترك المال والغنم والثياب وكل شيء يضع غنمه ليس لها راعي ثم يقول الله سبحانه له وليس بينهما ترجمان يوم القيامة وليس هناك حاجب يمنعه يساله الله ألم يأتيك رسولي ألم يأتيك رسولي فبلغ فيسقط الرجل ويعلم أنه قد حدث وأتيتك مالا أعطيتك المال نعم وأفضلت عليك ففضلت عليك نعم فماذا قدمت لنفسك ماذا فعلت بعد هذا فهمنا ماذا قدمت لنفسك فالإنسان ينظر يمينا وشمالا في هذا اليوم فلا يرى شيئا ثم ينظر أمامه قدامه فلا يرى إلا جهنم يرى لا يرى غير جهنم يقول النبي فمن استطاع من كان قادرا على أن يحفظ وجهه من من النار ولو بنصف طمرة شق يعني نصف من استطاع أن يتقي النار وجهه من النار يعني أن يقي وجهه ويحفظه من النار ولو بشق طمرة فليفعل ومن لم يجد إذا لم يجد ليس عنده نصف طمرة هو مسكين ماذا يفعل فبكلمة طيبة على الأقل يتكلم كلاما طيبا فإن فإن بها تجزى الحسنة عشر تجز الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فإنه من استطاع أن يتصدق وأن يحفظ نفسه من النار فليفعل، ومن لم يستطع فعل الأقل يصوم. فإنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء وتوجه إلى داخل المدينة وفي الطريق يقف الناس صفوفا على جانبي الطريق يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وكل يمسك به بالحبل الذي في ناقته يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تفضل عندنا صاروا وكلما مروا على دار من دور الأنصار يتضلع اهلها يتضلع يعني يدعون ويطلبون بأن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهم يأخذون بزمان الناقة الزمام هو الحبل، يمسكون حبل الناقة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم دعوها لا تمسكوها إنها مأمورة مأمورة يعني هي تمشي بأمر من عند الله ليست تمشي من, من نفسها دعوها فإنها مأمورة ولم تزل الناقة سائرة حتى أسد بفناء بني عدي بفناء بني عدي بن النجار ما زالت الناقة تمشي وتدخل المدينة حتى كان مكان واسع هو فناء الفناء مكان واسع أمام البيوت جاءت عند هذا المكان وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذين تزوج منهم هاشم جده فبركت بركت يعني فعدت وهذا وصف خاص بالناقة أو الجمل نقول بركة الجمل يعني قعدة فبركت بمحلة من محلاتهم يعني بمكان من أماكنهم أمام دار بأيوب ايوب ابي ايوب الأنصاري رضي الله عنه واسمه خالد بن زيد، وذلك محل مسجده الشريف هذا هو المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل إن شاء الله يعني هذا هو المكان المناسب لأن هذا بقدر الله كما قلنا وذلك ولا ذلك محل المسجد الشريف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربي انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين عند ذلك احتمل أبو أيوب رحلة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في منزله صام أبو أيوب هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمل متاعه الذي يضعه على الجمل حمله وادخله بيته ووضعه في منزله وجاء أسعد بن ذرالة فأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عنده كانت الناقة عند أسعد وكانت الثياب عند من كانت, كانت الثياب والمتاع عند أبي أيوم وكانت الناقة عند أسعد ذرالة وخرجت ولائد بن النجار الولائد هن البنات الصغيرات يقولن نحن جوار من بن النجار الجارية هي المرأة من العبيد نحن جوار من بن النجار يا حبذا محمد بن جار يعني نعم الجار وهو محمد صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن إلى هؤلاء الأطفال الصغيرات خرج النبي إليهن وقال لهن أتحببنني أيها البنات هل تحببنني هل تحببنني يا نساء يا بنات أطفال صغرات فقلنا نعم يا رسول الله فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب وكان الدار أبي أيوب رضي الله عنه من دورين فاختار النبي أن يكون في الدور الأسفل لماذا؟ قال يا أصحابي فلا أريد أن أزعج أبي أيوب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لنزوله ماذا؟ الدورة الأسفل من ذلك أبي أيوب ليكون أليح لزائله سيزوره كثير من الناس هذا أفضل لهم أن لا يصعده. ولكن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لم كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى في دولة أسفل ولكن أبا أيوب رضي الله عنه استحيا من هذا قال كيف أمشي على مكان تحته النبي صلى الله عليه وسلم هذا سوء أدب فلم يقبل رضي الله عنه وذلك ترامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يمكن أن يصيبه من التراب الذي يحدثه وطول أقدامه أو الماء الذي يهرار طيب أبو أيوب يخاف الأسقف قديما ليست مثل حالها اليوم هي من الخشب والأغفار ومثل هذا يخاف أبو أيوب أن يمشي فيسقط تراب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاف أن يسقط منه ماء أو شيء فينزل من فوق إلى دور النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتفق ان كسرت من زوجته جره ماء بالليل حدث هذا أن جره الجره هي الزجاجه الكبيره من الفخار عاده كان فيها ماء وكسرت فقام هو وهي بقطيفتهما التي ليس لهما غيرها يمسحان الماء خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر اناء في يوم من الايام و أو أيوبا رضي الله عنه مع زوجه في الليل فكتر إناء وليس عندهما شيء يجففان به الماء إلا ثوب واحد يتغطيان به فقام بهذا الثوب يضعانه على الأرض يجففان به الماء لكي لا يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه القطيفة نوع ثياب عليه شعر خفيف إذا مشيت عليه بيدك تجده يميل مع اليد وإذا رجعت تجد هو يعود نوع من الثياب له شعر خفيف هذا يسمى قطيفة وهي مشهورة للنساء. سمع ولذلك لم يزل أبو أيوب يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في العلوم ما زال أبو أيوب يساند النبي كلما رأوا حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى الدور الأعلى وكانت تأتيه الجفان كل ليلة الجفان هي الأطباق الكميلة جمع جفنا. كانت تأتيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من صراط الأنصار يعني من أغنيائهم كسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وأم زيد بن ثابت. فما من ليلة إلا وعلى باب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث أو الأربع من جفان الثلاث الجفنة هي الطبق الكبير والسجيد فعام يكون من الخبز مع الشربة مع المرق هذا يسمى سجيدة خبز مجفف مع ماذا؟ مع المرق المرق هو نسميه الشربة الذي يكون من اللحم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتيه ليلة إلا وعلى بابه ثلاث أو اربع ماذا أطباق من الطعام أهدئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أغنياء المسلمين فهمنا قال ولما تحول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب المهاجرين النبي لم يأتي وحده بل كثير من المسلمين الذين كانوا في مكة هاجروا فلما تحول مع النبي أغلب الناس من المهاجرين تنافس الأنصار فيهم الأنصار كانوا يتنافسون هذا يكون عندي وهذا يقول لا بل يكون عندي أنا فكانوا يتنافسون في تقريبهم وضمهم فحكموا بكلعة بينهم فيما, فيما نزل مهاجر الأنصار على أنصاريين عفوا ما نزل مهاجري على أنصاريين إلا بكلعة يعني اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في المهاجرين المهاجرون قريب من 100 فكل واحد من الصحابة من من الأنصار يريد أن يعقد أحدا من المهاجرين عنده واختلف الناس فكانوا لا يفعلون ذلك إلا بقرعة يعني هذا زي من المهاجرين ينتقل إلى بيت عون أو فكانوا يقتلعون وينظرون هو إلى بيت عون فيذهب معهم لكي لا يحدث اختلاب فلم ينزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة يعني لم يحدث هذا إلا وقد حدثت بينهم طيب. نقف ان شاء الله تعالى عند هذه المساله ونتكلم او نكمل ان شاء الله تعالى بعد ذلك كلاما في اخوه الاسلام وفي هجرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك جزاكم الله خيرا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته